بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غضا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة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 يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى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 إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يربثوا إلا عشية أو ضحاها